بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقر، فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب 119. لفي قول مختلف 110. يؤفك عنه من أفك 111. قتل الخراصون 112. الذين هم في غمرة ساهون 113. يسألون أيان يوم الدينين 114. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم 116. إن المتقين في جنات وعيون 117. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 118. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 111. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 112. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقين قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن 119. وإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 110. لنرسل عليهم حجارة من طين 111. مسومة عند ربك للمسرفين 112. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الألين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبثناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 114. فتول عنهم فما أنت بملوم 115. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 116. وما خلقت الدن والإنس إلا ليعبدون 117. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون